والذين يؤتون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا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 odli a فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ بل جاءهم بالحق وأكسوهم للحق تائبون ولو اتبع الحق أهوان سادة السماوات والأرض ومن أَمْ تَسْأَنُهُمْ خَرْجًا فَخَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ وَعَزِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ لا صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط